الدرس الثاني أربعة ضع خطاً تحت الفعل المهموز وخطين تحت الفعل المضاعف في النص الآتي استيقظ نجيب من النوم مبكراً بدأ يتناول الفطور بعد غسل وجهه ويديه أكل نجيب في الفطور قليلاً من الخبز وبيضة وقطعة من الجبن وملأ كأس من الشاي فشربه ثم أخذ المستندات المطلوبة معه لمراجعة العمل في وزارة الخارجية واتجه إلى موقف الحافلة ولكنه لم يكن يعرف أي حافلة تمر بالوزارة لذلك سأل أحد المنتظرين في الموقف عن رقم الحافلة فأخبره رجل برقم الحافلة ودله على مكان نزوله من الحافلة بالضبط أحس نجيب سعادة غريبة ود لو قبلوه للعمل إذ أنه كان يحب العمل في وزارة الخارجية كثيراً جداً